أهل الوادي أهل ودينا اهلا بكم شرفتون اهلا بكم وانستونا إحنا معاكم وإنتم معانا جوا الوادي كلامنا امانه لما نقول يبقى نقول مش هنخاف من مسؤول جوى ودينا كلمه حق جوه ودينا نقول الحق استنونا هتعرفونا جوه اذاعه نيو فالي اف ام ازاعة نيو فالي اف ام كل يوم جديد